الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هتري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 قالوا بلي قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إن أنتم إلا في ضلال كبير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 امنتم من في السماء ان يخصف بكم الارض فَإِذَا هي تمور أَمْ امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدٍ أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى زِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْ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 أرأيتم إن أهلكن الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نذين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم, فمن يأتيكم بماء معين النون والقلم وما يسترون